لو تبي تحيا حياتك مستريح تلقى هذا الكون في رحبة فسيح حب للطاعات وتوكل على باري الأكوان مجري كل ريح باري الأكوان مجري كل ريح يا هذا في رحبا بسير بذل الطاعات وتوكل عانا بريء الأكوان بجري اعمل المعروف في كل الظروف واعتمد بالله وانسى كل خوف واحسب حسبك قبل يوم الوقوف ما يفيدك فيه لو تشكي وتصيح ما يفيدك فيه لو تشكي وتصيح رحمة الرحمن صباح الدرو طالب الرضوان من كثر الذنوب ما يرد بيوم عبد لو يتوب يستره ربي ولو وجه شحيح يستره ربي ولو وجهه شحيح تحيا حياتك مستري تلقى هذا الكون في رحبا بسيح هب كم على بابات والسلة دعاه واغتنم بالخير والرحمة رضا ما نسى فضلا ولا قلبا نساه وكم على الأوهام مغبورة اعطي للمسكين حاجة والفقير ساعد المحتاج فيها والضرير ولا تخاف الفقر أو سود المصير ما يلاق الخير من طبع شحيح ما يلاق الخير من طبع شحيح